ذلك بانهم كانت تأتيهم رسله بالبينات فقالوا ابشرو يهدوننا فقالوا ابشرو يهدوننا فكفروا وتولوا واستنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن ان يبعث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 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقربوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور فليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم